امینا یا عدرا یا ام المسیح یلی فیک دایما بیحلو المدیح امینا یا عدرا یا ام المسيح، یلی فیک دایما بیحلو المدیح قولو بنا بتحبك حب ملوش مسیح عايز ان افضل جنبك ونقول تراتيل وقلبنا بيحبك حب ملوش مثيل عايز ان افضل جنبك ونقول تراتيل امنا عذراء يا امي اللي فيك دايماً بيحلو المديح أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيك دايماً بيحلو المديح بتسد احتياجاتنا وتزيد كمان وفي زحمة حياتنا تدينا الأمان بتسدي احتياجاتنا وتفيدي كمان وفي زحمة حياتنا تدينا الأمان أمنا يا عدرة يا أم المسيح يا اللي فيك دايما بيحلوا المديح أمنا يا عذرا يا أم المسيح يا اللي فيك دايما بيحلوا المديح يا جمال مشاعرك حب حنان رعايه يا حنان ابو مامتك يا فخر البرايا يا جمال مشارك حب حنان رعاية يا هنانا بأممتك يا فخر البرايا أمنا يا يا أم المسيح يا اللي فيك دايما بيحلوا المديح امنا يا عذراء يا أم المسيح يا اللي فيك دايما بيحلوا المديح منك زاد إيماننا بزيارتك بيوتنا من في جمالك يا أمرف في حياتنا من نجزة إيماننا بزيارتك بيوتنا من يوفي جمالك يا أمرف في حياتنا أمنا يا عدرة يا أم المسيح يلي فيك دايما بيحلو المديح أمنا يا عذرا يا أم المسيح يلي فيك دايما بيحلو المديح فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك يلا يا عذرا هلي دوحشنا زهورك فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك يلا يا عذراء اللي دا وحش نظهورك أمينا يا عذراء يا أم المسيح اللي فيك دائما بيحل المادي أمينا يا عذراء يا أم المسيح يا اللي فيك دايما بيحلوا الماضي